سبكت كتاب الله تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار ينشكون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 اتقوا ربكم يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده لا يجزي والد عن ضبكم وخشوا يوماً وخشوا يوماً لا يجزي والد عون ولده ولا مولود هو جزء عون ولده شيئاً إن وعد الله حق فلا تغرنكم الح. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم ولا يغرنكم عبد غدا. وما تدري نفسهم ماذا تكسب غدا وما تدري نفسهم بأي أرض تموت. وما تدري نفسهم بأي أرض تموت. وما تدري نفسهم ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت